وopenstreetmap بنزلة برد شديده ولكن ارطيت ان لا نؤخر الدرس باذن الله عز وجل نحاول نحاول رويدا رويدا حتى ان شاء الله كما يقولون لا طالب علم محروم وفي الدرس الماضي تكلمنا على حروف القصر وذكرنا الحكمه من كون المصنف رحمه الله تعالى أخر حروف القسم مع انها من حروف الخف. كما ذكرنا أيضا أن القسم يطلق ويراد به ماذا؟ إذا أطلق القسم بفتح القاف وهو اليمين وسميت بحروف القسم لدخولها على المقسم به كما ذكرنا بعض الأنواع مما يقال له القسم والقسم والقسم إلى غير ذلك مما سبق وذكرنا أنه حروف القسم يعني الواو والباء والتاء وذكرنا أيضا ان أهمها الواو لكثرة استعمالها كما ذكرنا أيضا ان حروف القسم مثل التاء لا تدخل إلا على لفظ جلالة لا تدخل إلا على رفل جلالة وقد سمع وط وقلنا هذا ضعيف فلا يقاس عليه فلا يقاس عليه نعم طيب وذكرنا أشياء أخرى لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بحروف القسم وكذلك قسمنا القسم إلى أن يكون بالحروف وأن يكون بالفعل وأن يكون بالإسم وأن يكون وهناك كلام آخر طويل في حروف القسم وفي أحكام القسم لعلنا نرجع الحديث عنه إلى المرحلة الثانية بإذن الله عز وجل واليوم حديثنا على الخاصية الثانية عفو الخاصية الثالثة على ترطيب المصنف وهو دخول الالف واللام حيث قال المصنف ودخول الالف واللام وطبعا لاحظتم أننا قد عكسنا الترطيب الذي سلكه المصنف في فقرات متنه وذلك ليمكن وليتمكن يمكن شرح الفقرات على وجه المطلوب شرعه وليتمكن الطالب ايضا في هذه المرحلة المرحلة الأولى ليتمكن من الفهم ليتمكن من الفهم لأن أهم شيء في علم النحو هو أن يضبط الإنسان القواعد الحقائق والانواع والأمثلة ثم يبقى بعد ذلك النوع الاخير هو مسألة التطبيق وهذا ياتي تدريجيا ولذلك قال المصنف دخول ودخول الالف واللام ومحل دخول الألف واللام هذا معلوم في أول الاسم ولا يمكن ان يقال دخول الالف واللام يعني دخوله لا يكون في وسط الاسم ولا يمكن أن يقال في آخر الاسم، فلذلك يمكن أن نقول نعم، ومحل دخولي الالف واللام أو دخولي الاسم إن كان يمكن دخولها فيه، إن كان لم دون هذا القدر، إن كان يمكن دخولها فيه، لأنه في بعض الأحيان لا يمكن أن يدخل الألف واللا على الاسم. ولكنه لا يقبل دخول ال ولكنه يقبل أو يقع موقع ما يقبل ال يقع موقع ما يقبل ال كما قلنا سابقا. ذو من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة كما يأتي إن شاء الله أو ثمانية على قوله. ذو بمعنى إيش؟ بمعنى صح. ذو اسم من الاسماء الخمسة أو الستة أو الثمان طيب فلو قيل لك المصنف قال في علامات الاسم ودخول الالف واللام ادخل الالف واللام على ذو هل يمكن لا يمكن ولكن ما ذو تقع موقع ما يقبل اه فما معنى ذو الصاحب ادخل ال على الصاحب الصاحب صاحب ماذا تقول الصاحب ولهذا ابن مالك ماذا قال قال نكيرة قابل آل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر فاسم نكيرة إما أن يقبل آل أن يقبل آل هذا هو الكثير وإما أن لا يقبل آل ولكنه يقع موقع ما يقبل آل مفهوم مثلا رجل يقبل آل الرجل نعم فرس يقبل آل لا يقبل الفرس الفرس شجر يقبل آل نعم الشجر فاذا هذه أسماء تقبل آل وهناك أسماء لا تقبل آل ولكن تقع موقع ما يقبل آل ذو تقبل آل لا تقبل آل لكن إذا قلنا ذو بمعنى صاحب ماذا نقول؟ الصاحب الصاحب ولهذا قال المالك أو مكينة قبل آل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر أو واقع موقع ما قد ذكر ذو بمعنى صاحب هنا السؤال لماذا عبر المصنف بالالف واللام قال ودغولي الالف واللام ولم يقل ودغولي آل فالسؤال سؤالنا لماذا عبر المصنف رحمه الله بالالف واللام ولم يعبر بالهم ماذا يكون الجواب هناك اجوبه كثير ولكن قالوا احسن جواب في هذا أن يقال بانه عبر بالالف واللام تقريبا على المبتدئ انما فعل هذا ليفهم الطالب ليفهم الطالب والمصنف في تعبيره بالألف واللام وافق ماذا وافق مدرسه الكوفيين وفهموا هذا جيدا الكوفيون يقولون ودخول الالف واللام يعبرون عنه بالألف واللام والبصريون ماذا يعبرون به يعبرون عنه وبه بال البصريون قال ودخول ال ودخول ال لماذا لان ال مكونه من ماذا ركز مع عثمان ال مكونه من ماذا من حرفين اثنين ال مكونه من حرفين اثنين ونحن عندنا قاعده الكلمه سجلوا هذه القاعده وفهمواها جيدا الكلمه اذا كانت مكونه من حرفين ينطق بلفظها هذه قاعده مهمه وان كانت سبحان الله بعض الكوفيين ما سلموا هذه القاعده الكلمة إذا كانت ماذا مركبة من حرفين ماذا نقول ينطق بماذا بلفظها مثلا لاحظوا ركزوا ماذا نقول في من من مركب من ماذا حرف من حروف الجر مركبة من ماذا من حرفين الميم والنون هل نقول في من الميم والنون ام ننطقها بلفظها طيب الالف واللام ال مركب من ماذا من حرفين هل ننطقها بلفظها ام نقول الف واللام فلانكن أن تقول في من الميم والنون الميم هو ممكن لا لا يمكن ماذا تقول من حرف جر من حرف جر اياك أن تقول المن والنون حرف وجل وما يقال في مين يقال في ماذا في الألف Roulla يقال في الألف Roulla فإذن ما بقى المصنف قاعده ودخول الألف Roulla وطبعاً قلنا لان المصنف يوافق كثيراً الكوفيين وحتى ادعى البعض أنه على مذهب الكوفيين في النحو وقد سبق الصناع بأن المصنف ليس على مذهب الكوفيين في النحو إنما وافقوا في أشياء كثيرة وافق أيضا البصريين وخالف الكوفيين في أشياء كثيرة وليس كل من وافق مدرسة من المدارس النحوية أو العلمية يقال على أنه على مذهبها وعلى ناجيا فإذن هذا هو لذلك قالوا بأن المؤلف والمصنف كان يأخذ من ماذا؟ يأخذ من كلا المدرستين وفي بعض الأحيان يختار لنفسه حرفا ورايا يختار لنفسه حرفا ورائيا ولذلك هنا وافق ماذا؟ وافق الكوفيين وافق الكوفيين لأن الكوفيين ماذا قال قالوا ودخول الألف ولاه طيب ماذا قال في هذا الكوفيين الكوفيين ماذا قال يعني ماذا البصريون قالوا الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين ينطق بلفظها ينطق بلفظها فإذن هذه الطعيدة مهمة لأنها ستأتي كثيرا ولسيما من يدرس علم أصول الفقه وكذلك في علم البلغة يعني يأتي مثل هذا هذا التقرير مثل هذه القواعد ففهمها جيدا البصريون عرفنا ماذا قال الكوفيون قالوا كلمة إذا كانت مكونا من حرفين فننظر. قال وإن كانت مكونا من حرفين لأنهما حرفان هجائيان هما حرفان هجائيان للتهج فقط م ن ب ت أ ب ث إلى آخره. قالوا هذه حروفش للتهج لمجرد التهج لمجرد التهج. مفهوم هذا؟ هل أما الألف ولا؟ قد يمكن أن نقول الالف ولا؟ يمكن أن نقول الالف ولا؟ فلذلك اذا قلنا الالف ولا؟ أو قلنا أم؟ آل؟ لأن الخلاف هنا يأتي أيضا في مسألة أم؟ آل. هل الحرف الأول أصلي؟ أم ليس أصلي؟ هذا خلاف آخر فقال مثلا الحرف الأول ليس أصلي فتكون همزة ألب همزة ألب أن تكون همزة ألب همزة وصلين همزة وصلين يتابيع للتوصل إلى النطق بالساكن فقط ولذلك تسقط عند عند الدرجة إذا التقى ساكن أكرمت الرجل هنا نحذف هذا الهمزة عند الاتصال نحذفها نتركها نحذفها فلذلك قالوا ننطق باسمها لا بلفظها قالوا ننطق باسمها لا بلفظها لانها ليست اصليه حتى ننطق بلفظها لاحظتم حججهم هل احط الحجج الكوفيه طيب انا اعيد البصريون قالوا الكلمه اذا كانت مكونه من حرفين ينطق بلفظها والكوفيون قالوا لا لا ينطقوا باللفظ لماذا قال ان ينطق بلفظها لو كان الحرف الحرفان لو كان الحرفان لغير التهجي أنا والحرفان للتهجي فنمكن ان ننطقى بلفظهما لماذا؟ لأن الحرف الأول, الاول ليس أصليا ليس أصلي نفهم لاحظتم هذا؟ هل فهمتم جيدا؟ إذا فهمتم ننتقل أن هذا مهم جدا طيب إذا عرفنا هذا نعرفنا عرفنا هذا الفرق الذي ذكرت لكم فماذا نقول على مذهبي الكوفيين؟ بماذا نعبر؟ ودخول ألف ولا الكوفيين؟ مذهب الكوفيين ماذا نعبر؟ ودخول الألف ولا كما عبر ماذا؟ كما عبر المصنف طيب لافهم هل فهمتم الفقر؟ وبماذا عبر أو بماذا نقول على موافقة مذهب البصريين كيف ننطق ودخول, ودخول آل ودخول فهمتم إذن؟, إذن الأمر واضح إن شاء الله هذا سبحان الله هذه القاعدة يعني أحيانا يبقى فيها الفقهاء يطيرون وينشئون وربما يخرجون عن الموضوع وهو جهاد في غير علم جهاد في غير عدم بينما تقول حجة البصريين أنهم يقولون الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين ينطق برفضها. خلاص. والكوفيون قالوا الكلمة إذا كانت مكونه من حرفين ننظر فإذا كان للتهج فقط فلا هي حروف للتهج فقط. لماذا؟ قالوا لأن الحرف الأول ليس أصلياً حتى ينطق برفضه. إنما هو إيش؟ إنما هو حرف زائد يعني يعني الوصف. جاء به للتوصل الى النطق بالساكن لان العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك لا الصبر إذن هذا هو فلذلك قالوا لا ننطق بلفظها وانما ننطق باسمها نقول الالف واللعب فهل تعرفون طيب هل الخلاف بينهما معنوي ام لفظي ركزوا معي ولا تتسرعوا الجواب هل الخلاف بينهما خلاف معنوي او خلاف لفظي ها لا. معنوي لا خلاف بينهما لفظ لماذا قلنا بان الخلاف لفظي ركزوا دائما تسمعون انهم يقولون هذا خلاف لفظ هذا خلاف اللفظ كيف خلاف اللفظ انا اذكر ان احدهم ناقشني في مساله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر فقال بصراحة وهذا من المسؤولين الكبار بصراحة ماذا تقول في الرئيس الفلاني؟ قلت أقول كما قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر ورئيس رئيسهم كان حاضرا وأتباعه وحشيته ومن تحت طبعا سلطته كان يسجل كل ما يدور بيننا فقلت أقول ما قال الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هؤلاء الكافر فقال لكنه كفر دون كفر قلت الله أكبر اتفقنا أنا أقول بأنه كفر أكبر وأنت تقول كفر أصغر إذا الخلاف بيننا لفظ رفض سجلنا رئيسكم يقول بأن فلان كافر لاحظتم فهمتم الآن إذا نتفق على كفره نتفق لكن هو يرى أنه كفر أصغر كفر أصغر وأنا أرى أنه كفر أكبر إذن هذا الخلاف معنوي ولا لفض خلاف لفض خلاف لفض أما الكفر الثالث كذلك لاحظوا هنا لماذا ذكرت هذا للتقريب للتقريب فالبصريون والكوفيون الخلاف بينهم في هذا المسألة لفظي ولا معنوي لفض. لفض لأن الكوفيين والبصريين هل عندهم خلاف في كوني ال علامه الاسم لو كان عندهم خلاف لو كان عندهم خلاف في كون ال علامه الاسم او ليست علامه الاسم ماذا تكون أنا ان ذاك معنوي انما الخلاف سيكون معنوي لكن اذا كان الخلاف في التسميه فقط في التسميه فماذا يكون الخلاف لفظي ولا معنوي فلو كان بينهما خلاف في كون ال هذا يكون لفظي لو كان في كون آل هل تصح أن تكون علامة أم لا تصلح واحد يقول تصح أن تكون علامة مثلا والمذهب آخر يقول لا تصح أن تكون ماذا علامة إذن يكون الخلاف معنوي أنا لك أما إذا اتفق على كون آل تكون علامة للإسم وإنما الخلاف يعني في كون همزة أصلية ولقطية نعم لاحظتم هذا؟ فيكون الخلاف لفظيا وليس منويا طبعا ودخول ألف يولاد أو ودخول آل إذا قلنا آل هل همزة في آل؟ همزة وصل أم همزة قطع؟ إذا قلنا أعلى هما رأيان رأي لسيبويه ورأي شيخي من هو شيخه الخليل سيبويه له راي وطبعا طبعا سيبويه عندما تسمعون الإيمان في علم النحو هناك التعريب بالغلب فإذا سمعت في علم النحو الكتاب ينصرف الى ما إلى إذا سمعت في علم النحو الإيمان ينصرف إلى ماذا؟ إذا سمعت أيضا الحاف ينصرف إلى ماذا؟ إلى بن ح... أحمد بن حجر ها؟ بن عالي بن حجر ماذا؟ طيب كذلك إذا قلنا رأي للإيمان فهو سبوي رأي للإيمان فهو سبوي ورأي لشيخه إذا أطلق شيخه من, من مربي الخليل إذا أطلق فالمربي الخليل لهذا سؤال هل همزه ال همزه وصل ام همزه قطع هذا هو السؤال لان السؤال واضح هل همزه ال همزه وصل ام همزه قطع الجواب سماويه يرى انها همزه وصل اتي بهذا التوصل الى النطق الساكن فقط وخالفه شيخه الخليل وقال انها همزه اصل وقطع انها همزه اصل وقطع مفهوم في اشكال اذا فاحدهم يرى انها همزه وصل والآخر يرى انها همزه قطع سؤالي ايضا هل هذا الخلاف بينهم لفظي او معنى هذا الخلاف لفظي أيضا هذا الخلاف لفظي فروم طيب هناك بيتان سواء كان في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة يعني دائما يشيرون إلى البيتين ما هما الحرف تعريف وسبيوي الحرف تعريف وسبيوي قلنا وسبيوي بكسر الأمزة إنه المقصود بالإمام المعروف أما إذا قلنا وسبيوي خلاص سبيوي آخر الحرف تعريف وسبيوي واللام قط وجلهم عليه واللام قط وجلهم عليه يعني لا متفقون عليها إنما الخلاف بينهم في لا في الهمزه قل بيت الحرف تارفا وسيوويه واللام قط وجلهم الهمز عند سيوويه وصلي وعند شيخه الخليل اصل البيت الثاني الهمز عند سيوويه وصلي وعند شيخي الخليلي أصل نفروب هذا واضح إن شاء الله نعم أتمنى واضح هذا نعم. طيب. إذا كان واضحا فأي المذاهب أصح أي المذاهب أصح مذهب الكوفيين أم مذهب البصري ما الذي يظهر لكم ما هو المذهب الذي يظهر انه أصح مذهب الكوفيين أمدَّ هابو البصريين، ها؟ مذهبوا إيش؟ مذهبوا الكوفيين، أمدَّ هابو البصري، الذي يذَر لهم. مذهبوا البصريين أصح، مذهبوا البصريين أصح، لماذا؟ ان التعبير بالـ ألف أدق ومعلوم ان التعبير بالـ ألف أولى وأفضل من التعبير بالـ ألف. لماذا؟ نعم لأنه لا يقال في حرف هل حرف هل فقال على حرف هل وحرف بل وحرف قد هل يمكن ان نقول في هل الهاء ولا هل يمكن ان نقول في بل الباء ولا هل يمكن ان نقول في قد القاف والدال يمكن لا يمكن إذن فمذهبهم اصح او اقل ما يقال مذهبهم ارجح من مذهب الكوفيين ومذهب الكوفيين مرجوع لان ما كان على حروف او على حرفين يعبر عنه بمسمى اكسب هذه القائمه ما كان على حروف او على حرفين يعبر عنه بمسماه، وما كان على حرف واحد يعبر عنه باسمه. يعبر عنه باسمه. هذه قاعدة مهمة. أيضا. يعني كان مسألة خلافية، لكن إفهم هذه القاعدة. ما كان على حروف أو على حرفين يعبر عنه بمسماه، وما كان على حرف واحد فيعبر عنه باسمه. كتبت القاعدة. او على حرفين يعبر عنه بماذا بمسمى وما كان على حرف واحد فيعبر عنه باسمه افهموا هذه القاعده جيدا ما كان على حروف او على حرفين يعبر عنه بمسمى يعني بذاته المسمى هو الذات قد سبقنا قلنا المسمى المقصوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن السانه طيب وما كان على حرف واحد طبعا ما كان على حروف معروف حتى لا يقال له الحاء والتاء والتاء والالف ها لا يمكن ان يقال هذا لانه هذه حروف وما كان ليس لا يقال اللام والياء والسين ليس لا يقال اللام والياء والتاء لاحظوا فاذا ما كان على حروف او على حرفين فيعبرون عنه بماذا بمسلم وما كان على حرف واحد مثل الباء باء تاء ثاء حاء خاء ينعبر عنه ماذا تقول تعبر برفنه وباسمه ماذا تقول الباء الباء هنا حرف ولا اسم هنا هو لما قلت الباء لو قلت هو أما قلت الباء كيف صارت هو صارت هو لماذا؟ هو هو واللام أو لدخول هو هو هو هو هو هو هو أقف مع هذا وإلا هو هو هو هو هو أطلق المصنف في دخول الالف واللام او في دخول ال على مذهبي إيش؟ على مذهب البصريين لكن انا اسال عندما قالوا دخول ال فماذا تشمل هذه الأل؟ ال ودخول ال المصنف اطلق لا ودخول ال يعني ال تشمل جميع اقسامها المعرفه ولهذا لما قالوا دخول الالف واللام يعني هذا التعبير الشامله كل ماذا كل اقسامها أقسام طبعًا اقسامها طبعا المعرفه الرجل هذا النكره رجل دخلنا عليه ايش اصبح ماذا معرفه اه رجل شمل ال وشمل ال زائده المعرفه كما قلنا رجل الرجل وقال زائد من يعطيني مثال لقال زائد الحارث حارث أدخل عليها الحارث هو حارث هذا في الأصل الحارث إذا أطلق ماذا يعبرون بالحارث لأن في الأصل وصف لمن يشق الأرض بالحياة هذا الحارث الحارث في الأصل وصف لمن يشق الأرض بالحراف ثم نقل وجوه إلى وصفا عفوا ثم, وصف ثم نقل وجوه إلى عالم وأصل وصف لمن يشق الأرض بالحراف يعني العامل يعني ثم نقل وجوه إلى عالم على هذا على الشخص وجوه إلى عالم طيب وزيدت فيه العليئ ال... ال... هو عالم حارف عالم لأن الأصل كان وصفا لكنه نقل وجوء إلى عالم لأن العالم إما أن يكون منقولا وإما أن يكون مرتجلا هذا نقل يعني في الأصل كان وصفا لكل من يشق الأرض بالحراف ونقل وجوء إلى عالم على ذات شخص مفهومنا طيب إذا قال الله هل تعرفه؟ لا. لماذا؟ زائدة زائدة لأنه أصلا هو معرفة لا. أصلا هو معرفة العباس معاربي ها العالمية ما يحتاج الله لكن لماذا زيدت آل في لا لماذا زيدت آل في الحالث؟ لأن دائما نقرأ أن آل هنا زيدت لماذا؟ او زائده فقط لماذا تفاؤلا ان يعيش زيدت للتفاؤل بان يعيش حتى يشق الارض بالحرف لهذا احتسم الاربعه ال التفاؤليه يعني هذه ال زيدت لماذا تفاؤلا بان يعيش حتى يحرض ويشق الارض بالحراسة. إذا الشملة ودخول ألف ولا ماذا شملة عثمان؟ شملة المعرفة وشملة الزائدة آل الموصولة هذا القسم الثالث. ال الموصولة. آل الموصولة هي داخل في الغالب على آل اسم الفاعل. ضارب ال داخل على الضارب. هذه آل ماذا تسمى؟ اسمة الموصولة. وهذه آل الموصولة يمكن أن تدخل على ماذا؟ هل الفعل للبال لا يمكن؟ كيف يمكن؟ قل هل تدخل على الفعل المضارع؟ يمكن أن تدخل ولذلك لا يحترز بها لماذا؟ نظرا لشدودها ما أنت بالحكم الترضى الترضى فدخلت هش؟ الفعل المضارع. ولكن دخولها على المضارع كثير ولا شاذ شاذ وعندنا دائما دائما ما اقول لكم ما سمع يحفظ ولا يقاس عليه هذه قاعده افهموها جيدا ما سمع يحفظ ولا يقاس عليه او ممكن اقول لكم الان النحو كله لا يخل من التراب وسماء ركزوا ما قواعد النح لا تخل من شيئين أي إما التراض وإما السماء التراض طبعا يحتاج إلى أن يقاس عليه وهو غالب قواعد النح التراض يحتاج إلى أن يقاس عليه وهو غالب أش قواعد النح ولذلك المتقون في خلاصة الملك دائما يقول في بعض الأحيان يختموا يقول وليقاس ما يقال وليقاس من يقال معنى أن أعطاه ضابطا وقاعدة وقس عليها ولكن في السمع لا فمعلوم أنهم يقولون ما سمع يقال وما نافل ما سمع يقال وما نافل هذه قاعدة يعني سمع السمع ماذا نقول فيه؟ السماء يقال ويحفظ ولا يقاس عليه السماء يقال كما سمع طبعا لما عندما نقول يقال لأنه يقال كما سمع طيب <تصفيق> إذن قواعد النشر إما أن تكون مقيسه وإما أن تكون سماعية لاحظتم هذا؟ هذا هو قواعدنا هذه هي قواعدنا هناك قول ثالث وهذا القول الثالث يقول به بعضهم ماذا قال؟ قالوا ما خالف المضطرد ما خالف المضطرد لا يمتلتوني ما خالف المضطرد لا يمتلتوني لأن المرضى على القواعد المضطردة التي هي قصر المقيس عليه ما خالف المطرد لا يلتفت اليه انما المتفق على ماذا على المطرد فقالوا اذا اخطا اعرابي اخطا اعرابي جاي في بيت فاذن نحاول ان نجد لهم مسوغا لخطأه ونقول هذه لغه هذا قول ثاني طبعا ثالث طبعا لاحظتم فمثلا ذكروا مما ذكروا قول شخص كان مختبئ وكان يظن انه بطل يفر فدفعه واحد وقع على بطل فقال مكره اخاك لا بطل يعني لما وقع عليه قال بطل قال لا مكره اخاك لا بطل يعني خاف فقال مكره الأخاك المفروض ما لون يقول في الأسماع الخمسة مكره الأخوك مكره الأخوك رابط لكنه قال مكره الأخاك رابط طبعا هذا سيأتي إن شاء الله فيه إعراب الأسماع الخمسة لي فيها ألوان إعراب الثلاثة أشغلها الحروف ثم القصر والنقص ثالث اللغات نزر والنقص تحريك وقصر بالالف ثلاث أحوال في هذا الاخير هذا سياتي ان شاء الله لكن قالوا هذا سمع ماذا نفعل بعضهم قال هذا لا يقاس عليه لكنه يقال كما سمع والبعض الاخر ماذا قال قال هذا لا نلتفت اليه نقول هذا الاعرابي اخطا هذا الاعرابي اخطا طيب هذه الثالثة الوصول الموصلة. لماذا لم يحترز علماء من هذه الموصولة قالوا ما كانت شاذة لم يحترزوا عنها لأن الشدود كالعدل. كالعدل فلذلك محترزوا عنها ما قالوا الموصوله آل الموصولة خارج فلهذا لم تستثنى ولكن سؤالي هل هناك ما يستثنى من آل هل هناك ما يستثنى من ال الجواب نعم هناك ما يستثنى من ال قال الاستفهاميه تستثنى آل الاستفهامية. ال الاستفهاميه تستثنى لماذا قلنا الاستفهاميه تستثنى قال علما ان الاستفهاميه خاصه بالفعل آل الاستفهاميه خاصه بماذا خاصه بالفعل ونحن كلامنا على ماذا على علامه الاسم وليس على علامه الفعل قل لي مثلا قال من يعطيني مثال للاستفهاميه مثال مثال للاستفهاميه اسمع <تصفيق> الاستفهاميه القام زيد القام زيد القام زيد بمعنى هل قام زيد القام زيد معناه قام زيد اي لأنه يقال لها الاستفادي هل أل ضربت زيدا أو هل ضربت زيدا أي هل ضربت زيدا فقال بمعنى إيش بمعنى هل فلذلك تدخل على الأفعال قياسا على حديث يعني طبعا له طرق ليس من أنبر وقال أم صيام أم مسافر ليس من البر أم صيام أم مسافر فهمتم شيء ليس من البر الصيام في الصفر هذا الحديث وحديث لي قال وضع مك ام أم ليس من البر الصيام في الصفر فماذا قال ليس من أمبر من أمبر أم صيام أم مسافر ها حديثنا ليس من أمبر أم صيام أم مسافر في رواية ليس من أمبر أم صيام أم مسافر يعني قالوا ليس من البر الصيام في السفر لعطل فلهذا قالوا تدخل على الأفعال قياسا فلذلك استثنوا الاستفهانية لأنها تدخل على ماذا؟ تدخل على ماذا؟ على الفعل وكلامنا على ماذا؟ على علامات الاسم طيب وهناك ما يستثنى غير ما ذكر؟ الجواب نعم الاصليه الاصلية غير الموصولة الموصولة لم نستثنيها لأن لشدودها لم يُحتَرَزْ منها إنما الآن مع آدم آل الأصلية <تصفيق> لماذا لم نستطنئة الأصلية؟ لماذا؟ لأنها تكون في الأسماء والأفعال تكون في الأسماء والأفعال يعني كما تدخل عن الأسماء تدخل عن الأفعال طيب ما مثال دخولها عن الأسماء؟ مثال لدخولها الاسماء قوله تعالى الد وهو الد او وهو الد وهو الد الخصا لو قيل لكم ما إعراض هذه الايه ماذا تجب وهو الواو ماذا وهو الحلال تسمى حاليه والحاله هذه وهو الد الخصا هو لا هو لا لا لا, لا تكن مبتدا هو حرف وحرف هو مبتدا طبعا هو مبتل طبعا كلمة أو ضمير هو سبق اعرابه عدة مرات إما أن نقول ضمير فصل لا محل له من إعراب وإما أن نقول حرف عماد وإما أن نقول هي ضمير مبتدا مبني هنا البناء إما أن يكون على الضم إما أن يكون على الفتحه على خلاف اله ما موقعها في الإعراب خبر اذا الواو حاليا هو مبتدا اله خبر والخصام ما موقعها في الإعراب اله مضاف والخصام مضاف اليه طيب المضاف اليه طبعا انتم تعلمون المضاف على حسب العامل اذا كان العامل الذي يطلبه عامل الرفع يكون المضاف مرفوعا واذا كان عامل النصب يكون مضاف منصوبه واذا كان عامل الجر يكون مجرورا على حسب ما يطلبه لكن المضاف اليه كيف يكون منصوب ولا مرفوع مجرور دائم لو حالة واحد لو حالة واحد ولذلك الملك قال والثانيه يجرر فنمر مثلا المضاف اليه لأن عندنا المضاف يعتبر واحد المضاف اليه رقم اثنين ولذلك قال والثانيه يجرر يعني كما قال في الاضافه نونم تل الاعراب أو تنوينه مما ما تضيف أحرف كتوريصينه والثاني يجر ونؤمن أو في إذن يصح إلا ذكر ولا مهله يفهمون طيب وهو لبدو الخصام الاعراض واضح وحاليا هو مبتدى لبدو خبر لبدو مضاف الخصام مضافة هذا مثال ليه عين الشاهد عندنا دخولها على الاسم دخولها على ماذا على الاسم هذا مثال دخولها على الاسم ما هو مثال دخولها على ماذا على الفعل الهاكم الهاكم متكع مثال اخر القى في الارض ألقى في الأرض. مثال دخولها على الافعال القى في الارض وروح الهاكم التكاثر أين الشاهد عندنا؟ الشاهد أن ألد وألقى وماذا آخر وألهى ألفها ماذا؟ أصلية لماذا قلنا أصلية؟ لأنها من الأصل الكلمة لأنها لا يعرف الاسم لأنها كما تدخل على الفعل تدخل على الاسم ومن كان كذلك يدخل طارقا على الفعل وطارقا على الاسم؟ يمكن ان يكون علامه من العلامات التي يعرف بها الاسم ام لا يمكن لا يمكن فماذا هناك علامات اخرى واقسام اخرى من لآل. فمن يذكر منكم بعض اقسام ال المعرفه طبعا هذا ان شاء الله سياتي في المرحله الثانيه ان ما ذكرناه يكفي ان هناك من الف جزء مستقلا في ماذا؟ في معاني آل جزء مستقل بل رأيت جزئين رسائل صغيرة يعني ليست كبيرة يعني خصوا خصوا آل بتأليف المفرد فآل المعرفة إن قيل لك ما هو ضابط المعرفة قل له هي التي تدخل على النكره هي التي تدخل على النكره أسهل ضابط هي التي تدخل على النكره فتصيره معرفة مفهوم؟ يعني إذا دخلت على اسم النكرة كيف يصير وكيف يصبح يصبح معرفة وهذا الذي سبق لكم في كلام المصنف وكلام المالك نكرة قابل المؤثرة لابد أن تؤثر فيه أما إذا كانت غير مؤثره فيه كان تكون مثلا زائده هل تكون هذه مؤرفه لا يمكن ان قالها مثلا رجل نكره فرس نكره فالرجل والفرس رجل وفرس هما اسمان نكرتان وسيتا عند المصنف يعني قول المصنف رحمه الله في النكرة في تعريف النكرة ماذا قال فيها؟ كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر هذا سياتي إن شاء الله كل اسم شائع في أفراد جنسه في أفراد جنسه لا يختص به واحد يعني دون آخر فرجل إذا أردت تعريفه ماذا تبقى؟ قلت إيش؟ رجل يعني عندما تقول ركزوا ليس على ما فقط فعندما تقول رجل يعني هذا يطلق على كل من ينطبق عليه اسم رجل وإن كان في زماننا الرجل قلت إنما كان كما قال الله عز وجل الذكرى مثل هذا الأنفه أما الرجال فهم ممدحون رجال لا تنيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا من المؤمنين رجال صدقاء فالشاهد عندنا الرجل ليست بغنظ الصوت ولا بالشوالي على كل المهم الشاهد عندنا إذا قلت رجل جنس رجل الله جنس رجل لكن إذا قلت الرجل اي المعروف لديك عرفته معناها عرفته اي المعروف لديك فرس اسم شائع في أفراد جنسي لكن إذا قلت الفرس الفرس ايش المعروف لديك المعروف لديك ولذلك في مثل هذا يقول الممالك في أداة التعريف الحرف تعريفين أولم فقط فنمط عرفت قل فيه ايش فنمط أعرف تقول فيه النمط نمط ما طريق إما وإما نوع, من نوع الثياب وإما مهم على كل الكلام في طريق الحرف تعرفي أو إلا مفقط الحرف تعرفي أو إلا مفقط فنمط نمط إذا عرفت وماذا تقول نمط؟ قال فنمط أعرفت قل فيه النمط فيه النمط طيب في هذا القسم هذا القسم ركز معي، ركزوا معي، هذا القسم يفيد فائده مهمة أغفلها جل شراح ان تكون لك فائدة مهمة لا أقول تكتب بماء ان ولا بسواد العين ولا بأغلى ما تكون الإنسان ولكن أقول تكتب بماء تكون لك وبماء العمل، يعملوا بها هذه فائده مهمه جدا ما هي الفائده المهمه ال التي نتكلم عليها هذه ليست وعد فيظن البعض عندما يرى اسما مقرونا بال يظن ان واحد هذا غير صحيح يعني ماذا يراد بما ماذا يراد بما هذا هو السؤال ماذا يراد بمدخليا الجواب يراد بمدخليا الحقيقه مع قصر النظر على الأفراد يعني مثلا إذا كان يراد بمدخولها الحقيقة بماذا تسمى هذه حينئذ بماذا تسمى هذه حينئذ؟, حينئذ لا الجنسية الجنسية ولها اسم آخر ما هو يقال لها جنسية أحسن تسمى لاما الحقيقه وتسمى اسم آخر تسمى لاما الطبيعة وركزوا معي جيدا هذه الفائده أحبت أن أذكرها وإن أغفلها كثير أقول جل لربما البعض لم يغفلها لماذا أذكرها؟ لأنها في كتاب الله عز وجل وكيف نفهم كتاب الله عز وجل ونحن نقول على معنى هذه قلنا الاسم أول تسمى الجنسية لا الجنسيه وتسمعها الحقيقة وتسمعش لام الطبيعة من وقت مثال للام الطبيعة تقول التمره خير من الجرابة الطمرة خير من الجرابة أو قولوا طبعا نستسمح الاخوات فأخوات معنا عندنا غرفة خاصه فنقول الرجل خير من المرأة هذا نقوله طبعا بيننا المجالس والأمانة حتى يصل هذا إلى منظمات حقوقية وحقوقية ما أدريش منظمات الفساد والعري و... والله المستعب لعنة الله عليهم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين المهم تقول الرجل خير من المرأة طبعا قد يكون في قيام الأعباء الدنيوية وفي مسائل النصر ممكن أن يكون من باب من باب المعروف نصرها بكاء وبرها سرق واسمحوا لي أذكر لكم هذه القصة عثمان لكزمان أن رجلا العرب كانوا يكرهون البنات مع أن زماننا يعني البنات الصالحات ما شاء الله فلقيه رجل يبارك له بارك له. فقال له نعم المولود نعم المولود فقال ما هي بنعم المولود قال لماذا؟ قال لأن نصرها بكاء وبرها صرقة نصرها بكاء وبرها صرقة اشهد يعني البنت إذا رأت والدها يضربه أحد كيف تنصره تمكن وإذا أرادت أن تقوم بماذا؟ بحق والدها وتبرهم تسرق من زوجها وتعطير والديها مع أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالد فقال إيش؟ قال برها هذه مستمع جبازة قال إيش؟ ماذا قال؟ نصها بكاء وبرها سرقة طيب أنا للتقريب أكثر نقول التمرة خير من الجراد ما معنى التمرة خير من الجراد؟ ماذا سمينا اللام مثلا؟ لام الحقيقة ولام الطبيعة ولام الجنسية عندما تقول التمرة خير من الجراد وأنا عندما يقول لم يفعل مثال لماذا جئ أبي لماذا أتينا بع المثال ما معنى؟ معنى هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. اش من هذه الحقيقة؟ الحقيقة ان التمر حقيقة التمر أفضل من ماذا؟ من حقيقة الجرادة فالعال تسمى ايش؟ لا من حقيقة وتسمى دهما الطبيعة طبيعة التمر أفضل من طبيعة ايش؟ الجرادة و.. جنسية التمر أفضل من جنس جنس التمر أفضل من جنس ايش؟ الجراد. في ايش كان؟ ما فهمتم هذا طيب هل بعد هذا بيان من بيان طيب هل هي فائده اخرى غير التي ذكرنا نعم ما هي الفائدة؟ فائده الامر يعني يراد بها يراد بها ماذا يراد من مدخولها الحقيقه ضمن حصه مبهده يراد من مدخولها الحقيقه ضمن حصه كيف هي مو مبهنة اعطني مثال وانا أريد مثال من القرآن وسيأتنا ان شاء الله أمثلة من القرآن يعني الحقيقة وليس الذكر كالأمثال يعني كما قلنا في التمر التمر خير من الجرادة ليس وليس الزكار كالأمثال خلينا ان شاء الله مثال هذا سياتيكم ان شاء الله الآن اعطينا مثال يرادوا لما المراد بمدخولي هذه الحقيقة العائش قل ضمن حصه مبهمه اعطيني مثال القرآن فاكله الذيب فاكله الذيب وقراءة فاكله الذئب يعني القران يقول واخاف ان ياكله الذيب تقول اكله الذئب الذئب وماذا يقول ربنا؟ يعني حكاية سيدنا يعقوب وأخاف أن يأكله الذيب هل المراد أن حقيقة معينة؟ الجواب لا لأنها لا تأكل اذ هي أثر خيالي هذا أثر خيالي الأثر الخيالي لا يسند الأكل إليها. الافراد الخيالية يسلب منها الاكل إلا من بمن تخويف الصبيان أما لا يسلب إليها لأنه ليس المراد جميع الأفراد ليس المراد جميع الأفراد أي أفراد أي أفراد أفراد الذئب ليس المراد جميع أفراد الذئب لأن ذلك مستحيل مستحيل عارض وفي نفس الوقت ضمن حصه مبهره الذئب مبهر وليس معينا هل الذئب الذي سياكل مثلا يوسف عليه السلام معين لا غير معين ليس معين طيب لانه تعيين في مدخولها لماذا لانه لن يخف ذئبا معينا هل هو خاف ذئبا معينة؟ يعني مثلاً هناك أفرار من الذئب ولكن هناك ذئب مفترس لا إنما قال حصة مبهاما وإنما فعل هذا لماذا؟ ليمنعه لأن قلبه معلق به ليمنعه فأخاف وأخاف أن يأكله الذئب فإذا هو طارت اليراب لندخولها الحقيقة ضمن حصة مبهاما أين الحصة مبهاما؟ هل, هل يراد به أفراد معينين؟ لا هل خصص لهم فرضا بعينه؟ لا هل خصص الجواب؟ لا كما إذا قلت لصاحبك ادخل السوق واشتغي اللحم ادخل السوق واشتغي اللحم هل بينك وبين مخاطبك عهد؟ الجواب لا. إذا كان لا عهد بينك وبين المخاطبك، مخاطبك، ماذا تسمى لي حينئذ؟ إذا كان لا عهد بينك وبين من تخاطب، ماذا تسمى لي؟ لا. إذا هل بينك وبين وعد؟ لا. هذا الأهل الذهني نية تسمى لا. لا العهد الذهني لأن العهد الذيني وفي هذا المعنى كيف تكون معرفة أو نكرة العهد الذهني نكرة العهد الذهني تكون نكرة وإن كانت تجري عليها احكام المعارف لأن الشيء ذهني كذلك الذئب شيء ذهني وأخاف أن يأكله الذئب مبهد هو كأنه نكرة وإن كان تشجع له أحكام المعارف ان النكرة غير مخصص غير معروف هذا إذا طارة القرنية يراد بها الحقيقة ضمن حصه مبهامة وطارة يراد من مدخولها الحصة المعينة الحصه غير معينة الآن العكس يراد منها الحصة المعينة وتعينها إما من ذكر صريح معينة تعيينها يكون كناية يكون كناية فإذا كان تعيينها إما من ذكر صريح أو كان كناية والكناية طبعا أبلغ من التصريح سبق ان قمنا هذا كناية أبلغ من التصريح إذا كان تعيينها قلنا إما ذكر صريح معاينه أو كناية ماذا تكون أن أنذاك دي. ماذا تكون للعهد الذكري ولا للعهد الذين للعهد الذكري صريح يكون صريح طيب أنا أقرب لكم أكثر إذا ذكرتم لي مثالا اجتمع فيه العهد الذكري الصريح وأنا أحب أن تذكروا المثال من القرآن المثال من القرآن أفضل التدريب أن يكون على كتاب الله عز وجل ما هو مثال او من يذكر مثال اجتمع فيه العهد الذكري الصريح من يذكر مثال القران الجواب قد اجتمع العهد الذكري الصريح في قوله تعالى وليس الذكر كالانثى طيب وليس الذكر كالانثى ألي في الذكر وال في الانثى لماذا لمن انت ال ال في الذكر وال في الانثى كلاهما لماذا للعادش الذكري ايضا صريح كيف صريح صريح في قوله تعالى لاحظوا ربي اني وضعتها انثى ربي اني وضعتها انثى يعني هي تخبر تاسفا لانها نظرت اذا ولدت ذكران ستجعله يخدم بيت, بيت الله بيت المقدس ولكنها لما علمت انها انثى تضرعت الى الله ربي اني وضعتها أنثى والله أعلم مما وضعت وليس الذكر كالأنثى الذكر قال لماذا؟ للعهد الذكري والأنثى قال فيها ايش؟ بالعهد الذكري الصريح من أين يتجلى الصريح؟ أنها صرحت قالت ربي اني وضعتها أنثى يعني وليس ذكر لاحظت صريحة في إيش كان؟ ربي إني وضعتها أنثى وإما لكونها قد تكون معلومة في أذهان المخاطبين العهد قد يكون ماذا؟ في أذهان المخاطبين كما يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أي شجره ها كيف؟ شجرة صندوق أي شجرة؟ الشجرة المعلومة وهي شجرة إيش؟ بيعة رضوان شجرة رضوان معلومة عند من؟ عند المخاطبين فتكون ايش تكون معلومة عند المخاطبين إذ يبايعونك تحت الشجرة قلنا إيش هي الشجرة؟ الشجرة المعلومة عند المخاطبين وهي شجرات أهل طيب إذا كانت آل معلومة في أذهان المخاطبين إذا كانت آل معلومة في أذهان المخاطبين ماذا نسميها؟ ماذا تكون آل حينئذ؟ معلومة آل للآدش؟ العلمي تكون أهل حينئذ بالعهد العلمي أنت عندك علم بها ولا ما عندك علم بها إذن فأي أهدش علمي هذا العهد العلمي طيب إذا كان تعيين حصة بسبب الحضور إذا كان دخول أهل على حقيقة وفيها حصة معينة بسبب الحضور من يذكر مثال من يذكر مثال او مثالا من القرآن قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم اليوم اي يوم اليوم الحاضر اليوم الحاضر وهو يوم ايش يوم الجمعه ويوم عرفه في حجه الوداع ماذا تسمى لله ما لكم لا تنطقون ارفعوا اصواتكم ها هذه تسلم لنا للعهد الحضور الحضور اليوم اليوم الذي حضرت فيه اليوم الذي حضر إذ يقول إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لعده شر حضور اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم من يذكر لي مثالا من غير القران من يذكر مثال من غير القران العهد يقول العهد الحضوري م? لا تشتمي الرجل لا تشتمي الرجل ولكن هل هناك قيد لا بدون قيد محمد سعيد لا تشتم الرجل، ويكون ذلك الرجل حاضر. لا تشتم الرجل، ويكون الرجل حاضر. فإذا كان الرجل حاضر وقلت لا تشتم الرجل، ماذا يس ماذا الآن؟ الرجل، ألف الرجل، ماذا تسمع؟ ماذا قلنا نحن؟ الحضور، الحضور، حسن تعرفنا. الآن الحضور، شو محمد. يازن <تصفيق> ها ياسر. ياسر. العهد الحضور يحصل للعهد الحضور لا تشتم الرجل والرجل حار فأل هذي نقول العهدش للعهد الحضور هذه معاني واضحة سهلة جدا لنا بها يفهم كتبنا طيب السؤال قد يقول قائل منكم وهل يراد منها شيء آخر غير ما ذكر هل يراد منها الجواب نعم طارتا يراد من مدخولها جميع الافراد طارتا يراد من جميع الأفراد. مثلاً إذا كان يراد من مدخولها جميع الأفراد، بماذا تسمى؟ هذه تسمى ماذا؟ وركزوا مع جيل. هذه تسمى لام الاستغراق. هذه تسمى لام الاستغراق. وطبعاً لا من الاستغراق له أمثلة كثيرة في القرآن وأمثلة كثيرة في السنة قبل أن نتكلم ونذكر الأمثلة أحب أن تعرف انواعه واضح جداً وطبعاً إذا شئتم طيب على طريق سؤال إلى كم ينقسم الاستغراق؟ إلى كم ينقسم الاستغراق؟ ممكن أن نقول الجواب الاستغراق ينقسم باعتبارات مختلفة ولكن نحن هذه الأقسام علم هذه الأقسام علمه ماذا؟ علم البلاغ، لكن ممكن أن نقول نحن الآن في هذه المرحلة نقول الاستغراق ينقسم إلى ثلاثة أقسام يكفيكم أن تحصلوا أقسام ثلاثة الاستغراق الحقيقي هذا رقم واحد الاستغراق العرفي هذا رقم اثنين الاستغراق للدعاء ثلاثة اقسام طبعا لا يعني ان الاستغراق خلاص اقسامه هذا فقط لا يعني ذكرنا في هذه المرحلة هذه الاقسام القسم الاول ما هو الحقيقي ما هو ضابط الحقيقي ما هو ضابط الحقيقي وركزوا ما يجريه ان تحذف ال ويخلفها كل مكانها حقيقه ان تحذف ال ويخلفها كل حقيقه يعني في مكانها طبعا يقولون بالمثال يتضح المقاهي من يذكر منكم مثال على ذلك المثال من القران طبعا المثال من القرآن من يقول الحمد لله لا كل سنة. لا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر, خسر. عند الشاهد الإنسان كل الإنسان في خسر ما هو الدليل على أنها الاستغراق لأن قلنا حقيقة حقيقة هنا نحذف هاش؟ نحذف آل نحذف ونضع مكانه كل واقرا اقرأ والعصري إن الإنسان احذف آل ووضع مكانها كل والعصري كل الإنسان لا في لاحظ؟ ما الدليل؟ فقد يقال لك ما الدليل؟ ما الدليل على ان نحذف أب وعلى أنها الاستغراق وعلى أنها يرغض بها الحقيقة وعلى أنها إلى آخر ما الدليل اذكرني دليل الدليل الاستثناء الاستثناء لاحظ عثمان والعصري إن الإنسان كل الإنسان ما قالكش بعض الانسان كل الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا ولذلك الاستثناء خذوا هذه القائمة معيار الشمول والعموم الاستثناء معيار الشمول والعموم انا اذكر انني قرات قديما كلاما لماذا كلاما لابي حامد الغزالي وابن القيم ما يفيد او ما معناه ان الاستثناء رحمه لهذه الأمة أن الاستثناء رحمه لهذه الأمة كيف يعني ذلك قالوا مثلا لو الله عز وجل قال هو الحصر إن الإنسان لفي هذا عاد وشامل يشمل كل إنسان فهو في خسر لا بحال ثم جاء الاستثناء جاء الاستثناء لماذا؟ رحمة وتخفيف إلا الذين آمنوا فإلا رحمة إلا رحمة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لأهل الإيمان إلا الذين آمنوا. من يذكر مثالا للعموم والشمول، ولكن ليس في استثناء، ولا أريد الا من القرآن. أنا ذكرت لكم في الاستثناء ومن القرآن. من يذكر مثالا؟ لا. لا. مش كل الإنسان خلق حيوان؟ وخلق الانسان ضعيف هل هناك من انسان غير ضعيف الانسان كله ضعيف كل الإنسان خلق ضعيف فكأنه قال وخلق كل كل انسان ضعيف لاحظتم فهل هنا افادت الشمول والعموم دون ان يكون هناك اي استثناء هذا استغراق حقيقة. هناك استغراق عرف. الاستغراق العرف. أنا متابع مع ذلك. أحاول. الاستغراق العرف مثال الاستغراق العرف. نلاحظ العرف. تقول جمع الأمير الصغط. الصغط يعني الذين يصعون الذهب جمع الأمير. الصاغة. الصاغه هنا ما هذا ال لماذا استغراق العرف استغراق العرف ايش من الذي الذين جمعوا الامير مثلا تقول جمع, جمع الامير الصاغه اي صاغت مملكته صاغت مملكته فهذا جيمس عرفا يوحي الى انه ما جمع صاغت يعني الخليجيين وصاغت التونسيين وصاغت الليبيين وصاغت المصريين وصاغت السوريين إنما إيش صاغت مملكتي ولذلك يقولوا ليش الاستغراق العرفي الاستغراق العرفي ما هو مثال الادعاء طبعاً أنتم تعلمون الاستغراق الدهائي يعرض بالمثالين تقول أنت الرجل علماً أنت الرجل علماً أنت الرجل كرما أنت الرجل جوداً أنت الرجل شجاعةً أنت الرجل بطولةً أنت الرجل نزاهه وهكذا قيس على وليقص ما ان هذا؟ وش فعلم انت الرجل كرم لا غيرك انت الرجل واذا نقول هنا نقول ايش استغراق هو الدعي الدعي انك انت الرجل علما جمعت العلم وطبعا ما في واحد يعني يجمع العلم العلوم كلها العلوم كثره ولذلك يخطر الإنسان ها؟ أن يكون مشاركا في هنا وهناك على كل باختصار يمكن أن نقول في هذه المرحلة والكلام فيه طويل في هذه المرحلة أن أقسام المعرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أقسام المعرفة أنا أولخص لكم ما سبق وأقول أقسام المعرفة تلقسم ثلاثة أقسام جنسية عادية واستغراقية جنسيه عاديه واستغراقية أو قل جنسية وعهديه واستغراقية كم قسم ثلاثه ثلاثة أقسام. ثلاثة جنسية وعهدية واستغراقية وتصل بالاستقراء والتتبع لما ذكرنا لكم إلى ماذا؟ إلى ثمانية أقسام. إلى ثمانية أقسام ذكرنا لكم. نهاب الاستقراق تصل الى ثمانية قد يقول قائل منكم كيف تصل إلى ثمانية كيف يا كيف تصل الى 8 تسع الجواب ان اما ان تكون للجنس هذا رقم واحد، واما ان تكون للعهد الذهني للعهد الذهني واما ان تكون للعهد الذكري لابد أن تقول للعهد الذكر بقسمين ياسر ياك يا السؤال يا ياسين ياسر. ياسر يعني ياسر لا عرفت ان شاء الله <تصفيق> وقلنا للعهد الذكر بقسمين بقسمي. بقسمين كاش مفهوم بقسمين العلمي احسنت والذكر والحضور احسنتوا يظهر انكم ما شاء الله حصلتم الدرسة جيدة العلمي والحضور هذا القسم كم الخامس القسم السادس كم قسم على محمد سعيد؟ اذكر هذا الأقصر اذكر هذا الأقصر اما للجنس اما للجنس او للأهد الذهني او للأهد الذكري بقسمين الذكري العلمي والحضور كم هذا الخمسة السادس ان تكون الاستغراق اللي, اللي, اللي هو الحقيقي اللي هذا السادس الحقيقي والثالث ما هو ياسر العرفة والثالث ما هو عثمان الادعائي الادعاء صفا؟ إذا كم من ستة إذا نغصي انت باقي ترجعون يلا مساعد ابي اذكر الاقسام الثمانيه ال ام للجنس او للعدد فصوت الذهني العلمي والحضوري الاستقراء الحقيقي أو العرفي أو يعني المجموع كم 8 ماشي الاستقراء الاستغراق الاستغراق الحقيقي والاستغراق العرفي والاستغراق الادعاء. yes. قل الجنس وإلهات الذهني وإلهات الذكر بين العلمي والحضوري. اه. السراط او أو او أو الادعاء. أو الادعاء. حسناً. طيب. إذا علمتم هذا وعلمتم أمثلة كل قسم، فماذا أقول للطالب وللطالب شد يدك على هذا التحصيل؟ ينفعك في مواطن كثيرة فانا عندما كنا ندرس على بعض المشايخنا كان يصعب هذه المادة وكان يقول لنا هنا يحتاج الهر إلى أفاره هنا يحتاج الهر إلى أفاره تصور الهر إذا كنت تجرؤه وكان هناك حصر يجد فرصة يعني ما شاء الله يدخل اظافره ولا يمكن ان تجر في بعض الاحيان يريد ان يمسك فلا يجد ما يمسك به فهنا يحتاج الى الرؤ الى فأنتم فانتم لخصت لكم هذا على صعوبته وهو سهل جدا جدا جدا نعطو في اشكال اذا كان في اي اشكالكم طبعا لا اقسام كثيره ولكن نحن اكتفينا في هذه المرحلة بما ذكر لكم وهناك من نظم هذه الأقسام ولكن في الحقيقة إن شاء الله ستأتيكم في المراحل الاتيه قل عرف بألب وزد وغلب وكذا للمح أصل فهي أربع الخدى عرف, عرف بألب وزد وغلب, الغلب وغلب وكذا عرب بآل وزد وغلب وكذا للمح اصل للمح أصل كالعباس كالحالف فهي أربع الخوذة فهي أربع الخوذة مرجع كلها إلى اثنتين هذه المرجع هذه الأقسم كلها ترجع إلى قسمين تعريف وزياد دون مين أن تكون معرفة وأن تكون زائده مرجع كلها الى اثنتين تعريف وزياد بدون مين قلبك اولا ياسر عارف بالوسته هذه قول بعدا اذا بحي اصل فيها اربعه وخزه مرجع كلها الى مي. لما نرجعو نرجعو كلها الى اثنتين تعريف وزياد بدون مين وزياد بدون مين مي. مي. بدون اي شك ثم المعرفه قسمان رواو ثم المعرفه قسمان راو المعرفة قسمها قسمين المعرفة روو. جنسية أهدية كما, ثم المعرفة روو. جنسية أهدية كما كتبت؟ قل ثم المعرفة قسمان جنسية أهدية كما حكوا كلاهما انواعه ثلاثه كلاهما أنواعه ثلاثة. يعني الجنسية والعهديه كل واحد عنده اقسام ثلاثه كذلك دل الموضح الاشاره الموضح الاشاره اشار الى هذه العقصه لمن كان له كتاب موضح اوضح المسالك الى شرح فيت بن مالك نعم نعم قل كلاهما انواعه ثلاثه او قل كلاهما انواعه ثلاثه كذا لدى الموضح الاشاره وزائد الاقسامه ثلاثه زائد ايضا ابن مالك عقد له تقريبا في باب في اداه التعريف يعني اطال فيه ابياتا كثيره تقرب الباب كله او اخذ حيزا كبيرا في اداه التلف وزائد اقسمه ثلاثه زائد محض وللمح غلبه زائد محض وللمح غلبه والزائد المحض اما لزومة او للضروره صن العلوم والزائد المحض اما لزومة وزائد الأقسام هو ثلاثة زائد محضر وللمح غالباً والزائد المحد إما لزمن أو للضرورة صن العلوم. وبعضهم قال عرب بآل أولميه وصل وزد أقسم على عشرين قسما تستفيد جعلها عشرين قسما. عرب بآل أولاده وصل وزد أقسم على عشرين قسما تستفيد. هذه أبيات أخرى. عرف بستة نصفها للعهد وصل الراضع مع اسم الفاعل يعني الضارب وصنوه والوصي والمماثل وزد بعشر والتزم بأربعة وغير لازم ترى ستة يعني ذكروا أمثلة كثيرة وهنا أسألكم سؤال لآراء هل فهمتم الفرق بين العهد الديني والذكري والحضوري؟ هما انظر هل فينتم الفرق لاحظوا وركزوا معي جيدا محمد سعد. احنا نشوف كل ديالك شنو عملات قول المصنف رحمه الله واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم فالاسم الف الاسم هنا لماذا؟ للعهد الذكري ام للعهد الديني ام للعهد الحضوري للعهد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 هل في قول المصرف فالاسم هل للعهد الذكري ام للعهد الذهني ام للعهد الخضري احسنت الذكر للعهد الذكر لماذا قلنا العهد الذكر لانه سبق له ذكر قالوا اقسامه ثلاثه اسم فان هذه لمن فإذا قيل قلنا لماذا قلنا ان في اسم الذكر ولم تقل للدين ولم تقل عن الحضور قل ان الاسم تقدم له ذكر في ماذا في قول المصنف واقسامه ثلاثه اسم وحرف اسم وفعل وحرف جعل معنا هذا باختصار فيما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وإلى آخره هنا أحب أختم بسؤال مهم جدا هو علامة الاسم جعل بعضهم ثلاثين علامة جعل بعضهم علامة الاسم ثلاثين علامة فمن جعل للاسم ثلاثين علامة من هو الجواب محمد معصوم صاحب تشويق الغلال صاحب تشويق الغلال وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب طبعا ليس للمبتدئ ولكن هو كتاب جيد ولا كلام جميل، فكلامه يحفظ في الحقيقة ينبغي أن يحفظ قال علامة الإسم ثلاثون علامة تلتنس من أوله لاحظ تلتمس من أول الإسم ومن آخر اسم ومن جملته ومن معناه يتنقص إلى أربعة يقصر ثلاثين علامة تنقسم إلى أربعة يقصر قل يا سيد كم الاسم؟ 30 علامة الاسم؟ ثلاثون علامة ثلاثين علامة ثلاثون علامة وهي على أربعة يعني تلتمس من أوله وآخره ومن جملته ومن معناه من يذكر لي منكم التي من أوله؟ أي فلا لا. التي من أوله سبع علامات. يلا حصلوا معي سبع علامات من أول الاسم من أول الاسم سبع علامات. ألف أو الألف واللا أنا مذلك فيهم وعلى المصلف الأول ماذا؟ ألف ألف تكون في أول الاسم أم في وسطية أم في آخره؟ في أول لو تذكرت هذا التقسيم. لما نبات في الأول، الأول قلنا في سبعون تكون في ماذا في أول الاسم مايا، الألف واللام وحروف الجر، حروف الجر، الباء طبعا من حروف الجر هذا من الثاني وحروف الندى، حروف الندى تكون في ما ما بيكلمها مساعد، حروف الجر تكون في أول الاسم وغير سبعة آخر الاسم. أنا لا شو عايز أنا أخرب ها طيب في أول الاسم حروف إن وحروف نداء حروف نداء أين تكون عارضة من في وسطي ولا في آخر؟ في أولي. سواء كان للبعيد أو في حكم البعيد أو للقريب آه وللمناد النائي أو كنائي وأي وآكذ أياس ثم هيا والهمز للدن و و لمنودي طيب كم كم ذكرنا الان من علامات <تصفيق> العلامه الاولى دخول دخول الف عليها العلامه الثانيه <تصفيق> حروف الخف والجار يعني شيء واحد العلامه الثالثه حروف النصب علامه أخرى حروف النصب حروف النصب هذه حروف النص تكون في اول الاسم ان زيدا ان زيدا لولا الامتناعيه كذلك تكون تدخل على الاسم اما التي للتفصيل اما بالهمز والتشديدي اما بكسر الهمز بالشرطي والتوكيد والتفصيل أه. اما التي للتفصيل وواو حال وهو البذ الخصى التي سبقنا هذه كلها طبعا تكون في وسط الاسم او في اخر الاسم في اول الاسم كم هي سبعة اذكروها بسرعه اذكروها معا اي دخول ألف لام حروف الخفض حروف النداء حروف النص لولا الامتناعيه اما بالتفصيل وواو واو الحا و هذه كلها تكون وش القسم الثاني في اخره كم علامه في اخر القسم عشر علامات عشر علامات في آخره العلامه العل العل العل العل الاولى يا النسب العلامه الاولى يا النسب ولذلك تقول غماريون ها يعني, يعني يا النسب وطبعا يا النسب ترفع الفاعل ممكن يا النسب نعم ترفع الفاعل ترفع الفاعل بفعل اسمه وباسم فاعل وما في حكمه ومصدره اسمه وتفضيله إلى أن قال ويا النسب في نسب نسب كذلك يا ترفع الفاعل إذن يا اما ستكون في اول الكلام ولا في وسطه في اخر الكلام وتاء التانيث المنتقله طبعا وتاء التانيث تاء التانيث المنتقله والالف المقصوره والهمزه الممدوده للمؤنث والهمزه الممدوده لما للمؤنث كما كما علمت هذه وتنوين التمكين في المعربات وتنوين التمكين في المعربات وتنوين التنكير في المبنيات وهذا كله سبق نزلت برد شديدة. مع السفر اللي كان عندنا المحرر الاقصر زادتنا أكثر. القصر الكبير عن من القصر بينا القصر السلطان. مدينة يعني طلنا القصر. آه. كم اذكر كم ذكرنا العنب؟ العنب. آه. كم ذكرنا العنب؟ ستة. اذكره. تانيث لا يا ان نزل وتانيث المنتقله الحرف المقصوره والهمزه الممدوده المؤنث وتنوين التمكين في المعربات وتنوين التمكين في المبنيات وفيما لا ينصرف اذا كان معرفه طبعا يعني, يعني قلنا في المبنيات لاحظ في المبنيات صحي وصحيحين و اي و سيبوي و وحروف التفنية. حروف التفنية. تكون اذا قلنا جاء زيدان جاء فعل ماضي الفتح الفاعل مرفوع عربة أرف نائب يوعمل ضمنونون أخو ها؟ أنونيش هو عوض عن التنوين في الاسم المفرد أنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وحروف الجمع القسم الأخير حروف الجمع لأن هذا كم ذكرنا عن عشرة من يذكرها منكم؟ طيب ياس. يا أن س ت ت ت تأليف المنصفات تأليف المندول في المبنيات في المبانيات في المبانيات في مالين صارف يعني ناء حروف ثنياء و, و... حروف هذه قلنا ايضا عندنا التي من جملته التي من ان خمس التي من ان الاسم ان يجب ان يجب والتصغير التكثير ان يجب قسم يجب قسم. يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان أنتم أنت, أنت، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتم وأنت عن سيتي إن شاء الله وما شكل هذا والابهام الابهام مثل ذا ومثل ذان والنقصان النقصان مثل ماذا؟ مثل الذي والتي وما اشبه ذلك هذه كم؟ خمسة. هذه خمسة تكون في من جملة الاسم فإذا في أوله كم؟ قلنا سبعة في آخره كم؟ عشرة من جملةه كم؟ خمسة كم المجموع؟ مجموعة <تصفيق> مين وعشرين يا صعام برس الله يديكم شو مستغلوش الله غير بلستيكات ها؟ طيب بقينا من معناه والتي من معناه قلنا المجموع كم؟ قلنا المجموع كم؟ ثلاثون ثلاثون عندنا الآن 22. كم شكل بقينا ثمانية ومن معناه ثمانية من معناه ثمانية كيف من معنى كونه فاعلا هذا الأول وكونه مفعولا وكونه مخبرا عنه وكونه منعوتا وكونه مذكرا وكونه مؤنثا وكونه معرفا وكونه منكرا كم المجموع؟ ثمانية ثمانية المجموع كامل ثلاثون فهذه جميع علامات الإسم فائلا كونه فائلا ومفعولا ومخبرا عنه ومنعوتا ومذكرا ومؤنثا ومعرفا ومركرا كان عندي علي منظمة لكن نسيته بعد وعيد كونه فائلا أو مفعولا أو مخبرا عنه أو منعوتا أو مذكرا أو مؤنثا أو معرفاً أو ملكاً هذه علامات الاسم التي حصرها ابن يعيش في تذيبه ولم يذكر مأجرم إلا خمسة إلا خمسة قال وحروف الخف وهي من وإلا وعن وعلى ثم ذكر بحرف الوقت ليبين أنه لم يستوفي كل علامات الاسم وأن لا يلتفت إلى التغطيب المعروف وليبين أيضا أن هذه, الحروف، أن هذه العلامات قد تجتمع في الاسم وقد لا تجتمع بزيد كم يجتمعون؟ حرف الجر والتنوين لكن الو والتنوين يجتمعين؟ الو والتنوين لا يجتمعين الو والتنوين لا يجتمع. قال المصنف رحمه الله تعالى وحروف الخث ويمين وإلا وأن عاده في ب إلى آخرة. الآن إذا ذكروا لي هذا العلامات الاسم التي ذكر أبو يعيش في تهديبه وذكر أيضا لقد عنه صاحب تشويق الخيلان. من يذكر منكم باختصار لنتم هذا اللقاء هذه الدردشة وأنا متعب جدا اعذروني ف الزكام وما يفعل كنا قررنا نستأنف في هذا الاسبوع في درس البخاري ودرس النحو آخر لكن يظهر ان اسبوع اخر ان شاء الله لانني متعب في الاسبوع القادم يعني كان المفروض أن يكون يوم الجمعه لكن هذه الجمعه لا ان شاء الله الجمعه المقبله باذن الله عز وجل أما درس الاثنين حتى ولو كنا متعبين نحن نتابع معكم على قدر المستطاع ال الأقسام العشرة أو الثلاثون تكروا هذه الأقسام أعلمات الاسم البسم تبتمس من أول البسم ومن آخره ومن جنة ومن معنى الذي تبتمس من أول البسم ما هي؟ تسبع علمات دخول من أجل والله وحروف الجره وحروف النداء وحروف النصري ولولا الانتناعية وإما للتفضيل والرحاب والتي في آخره 10 علامات نعم يا النسبة يا النسبة وتاء التأنيث المؤنثة والالف, والألف المقصورة والهمزة الممدودة الممدودة للمؤنث تغيير التمكين في المعربات والتمكين في المبنيات نعم وحروف التثنية وحروف الجمع التي من جملته وهي خمس علامات التكثير والتصغير والإذمار والإبهام والمقصان أهام ومعنى الإسمي 8, 8 علامات نعم كونه فاعلا أو مخبرا عنه أو مفعول كونه فاعلً أو فاعلا أو مفعولا أو مخبرا عنه أو منعوتا أو مذكرا أو مؤنثا نعم. أو معرفا أو مركرا نعم هذا هو نعم فلتلت في آخر كنت ثمانية علامة 8 علامات علامات لا ثمانية مش عشر ثمانية, ثمانية، 28، مش في الآخر ثمانية يكون المجموع عشرة في آخر عشرة في آخر يسأل عشرة في آخر. الله تعالى على الأحكام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته